بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان من سامحين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اننا خلقنا الانسان من فَتَنَشَادَ مَرَّ كُلُّ فَجَعَلُوهُ سَمِيْعًا رَأَيْنَا إِنَّ عِنْدَنَا الْحُسْنَى إِنَّ شَاكِرًا وَإِنَّ كُفُورًا إِنَّا نَحْتَبِطُ لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا الَّذِينَ لَا يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَقِرًّا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً أَوْ شُكُورًا إِنَّمَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْعَظَمَةِ ۚ قَطْعَرِيًّا رَبِّ لَا عَاقِبَةَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَا نَصِيرَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِلَىٰ حَوْلِهِمْ مُنْشَآتٌ وَمَشَارِبُ ۖ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ودامية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تبليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويشقون فيها تأسا كان لذا جهازا جبيلا عينا فيها تسمى فالشبيلا ويقوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم ذقل أم منثورا وإذا رأيتك رأيت نعيما رأيت وملكا كبيرا عليهم سياب شنبش خضر وإشتبرق وحلو نشاور من فضة وَاحْنُهُ أَثَاوِرَ مِنْ ضَبَّةٍ وَتَقَرُّ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَسْكُورًا إِنَّا مَهْلَلْنَا الذِّلَّةَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَبْلِيغًا فَاصْدِلْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَأَحْسِنْهُ لَيْلًا طَالِعًا يَا رَبَّاهُ يُحِبُّونَ الْعَادِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقَ لَهُ وَشَبَبْنَا السَّرْد وَإِلَىٰ شِعْرَابٍ مَّدَّنَّا فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ مِدْرَارًا ثُمَّ جَعَلْنَاهَا تَجْرِيَ فِي مَعَادٍ فَوُفِّيَتْ كَأْسًا كَانَ مِقْدَارُهَا فَشَهِدَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَدِيدًا وَمَا فَعَلُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَنَا حَسِيبًا يُدْسِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا